واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهم, فعدتهم ثلاثة أشهر واللائي لم يحض وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته، ومن يتق الله يكفّر عنه سيئاته، ويعظم له أجرًا.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 فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفِ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى لِيُنْفِقُ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقُ مِمَّا آتَاهُ اللَّهِ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 فذا قد وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسراً أعذ الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أهل الأذى بالذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرى رسل يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آياتِ اللهِ مُبِينَاتٍ الرسول يتلوا عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور وَمَن يُؤمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ, يدخله جنات تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا